استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور طبخت أمي الطعام غسلت يدي بدأت الطعام وقلت بسم الله أكلت الطعام دعوت الله بعد الطعام شكرت أمي